على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا الثماء انشقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا ايها المنفق انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اودى كتابه بيمينه فذل يحاسب حسابا يسيرا ويوم يقلب الى الله مسروا واما من